ألا يا الله برني على الدنيا وبلاويها انا الا من طرالي وقت اللي فات بكاني يا الله صاب برني على الدنيا وبلاويها انا الا من طرالي وقت اللي تقول رجال لكن عن دروب الخير تنهاني قضيت الوقت مع قوم غريبة في مواريها تقول رجال لكن عن دروب الخير تنهاني ألا يا الله صابرني على خطاويها وزاد الضيق في قلبي ونوم الليل جافاني وشفت النفس في درب الخطى تبعد خطاويها وزاد الضيق في قلبي ونوم الليل جافاني. أنا يحيى. أنا, أنا أنا من طرالي وقت اللي فات فكاني وجافاني أعاز الناس أقول الناس وش فيه وثاريني أنا المخطئ على نفسي وأنا الجاني وجاف. وثاريني أنا المخطئ على نفسي وأنا الجاني أنا يا الله صابرني على الدنيا وبلاويها أنا أنا من طرال وقت اللي فكاني أنا منه تبعدني له حسابتني أبا ملكا وحسابت الموت خلاني أنا منهد بعد يا هرى كل ما فينا حسابتني أبا ملكا وحسابت الموت خلاني ألا يا الله صبرني على الدنيا وبناوي لانا من طرالي وقت اللي فاتفكالي وعيشت بغفلتي ضايع فروض الخمس ناسيها ونسياني لفرض الله جعلها الناس تساني وعيشت بغفلتي ضايع فروض الخمس ناسيها نسياني لفرض الله جعلها الناس فلا يا الله بصبرني على الدنيا وبلائها أنا لا من طال وجهتي اللي فات بأكاني فلا يا الله بصبرني على الدنيا وبلاء بكاني انا يا الله صبرني على الدنيا وبلاويها أنا لا من طالي اللي فات بكاني انا يا الله صبرني على الدنيا وبلاويها أنا لا من طالي من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس